الله من الشيطان الرجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> <تصفيق> الف لا تصب ما أوحينا إليك هذا القرآن وشركوا كذا والشمس على القمر Də və şəl o qəl qəl və وَشَمَّ ذَا الْقَمَرِ رَأَيْتُ ظُلْمِ очку sh x cada uno, cada uno. عليه الله تعال يلعب ربنا لا حاجه خالص والله ربنا لا حاجه خالص والله ربنا لا حاجه خالص كُلُّ وَتَكُونُونَ مِنْ دَاقِقًا صَالِحِينَ Və cari dəvranat. Eyvə, bizim səhifədir. لَهُم عَذَابٌ غَدِيرٌ يَرْجَعُ وَيُلْعَذُ إِنَّا لَهُ لحافظون. الْغُمَّاءَ أَغْدَيَ يَرْتَعُ وَيَلْعَو إِنَّا لَهُ لَاحِظُونَ قَال إِنَّ لَيَعْذُنُ تذهبوا به ان كاده الذبح ونحن فبت اننا اذا لخسرون <تصفيق> <تصفيق>